ولنسألن المرسلين فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين والوزن يومئذ ننهق فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلعون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون قد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فاسجدوا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 قال فهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فخرج إنك من الصاغرين قال أنظرني لا يوم يبعثون قال إنك من المنظرين قال فبما أغويتني لا قودا لهم سراتك المستقيم ثم لا تجئنهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمالهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين قال خرج منها مذووما مدحورا لمن تبعك منهم لأملا أن جهنم منكم مجمعين ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكون من الظالمين فوسوس لهم الشيطان ليبدي لهما ما أوري عنهما من سواتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكون ملكين أو تكون من الخالدين وقاسمهما إني لكم على من الناصحين فدلهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سواتهم واتفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكم الشجرة وأقول لكما إن الشيطان لكم عدو مبين قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض حدوهم ولكم في الأرض مستقرون ومتاعون إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون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 ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل أمة نجلون فإذا جعلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون يا بني آدم يا إما يأتينكم رسل منكم يقسون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلى فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها هؤلاء أصحاب النار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 وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ الرِّجَالَى يَعْرِفُونَهُم مِّنْ سِيمَاهُمْ قَالُوا مَا أَوْرَثَكُمْ رَبُّكُمْ وَمَا كُنتُمْ تَسْتَكْبِرُونَ أَهَؤُلَاءِ الَّذِينَ قَسَمْتُم لَهُمْ لَا يَنَالُهُمُ اللَّهُ بِرَحْمَةٍ وَادْخُلُوا الْجَنَّةَ لَا خَوْفٌ عَلَيْكُمْ وَلَا أَنتُمْ تَحْزَنُونَ وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْفِذُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُ مَعَ الْكَافِرِينَ الذين لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فليوما أنساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون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 قَدْ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَظَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ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 me وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم يعبد الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية فذروها فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بشوء فياخذكم ماذن أليم وذكروا إِذْ جَعَلْكُمْ خُلْفَاءً من بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّأْكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُو لِهَا تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُ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 بِهِمْ وَقَالُوا يَا صَالِحُ اتنا بما بِمَا تَعِدُنَا كنت من مِنَ الْمُرْسَلِينَ فَأَخَذَتْهُمْ رَجْفَةٌ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاسِمِينَ فَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ يَا قَوْمِ لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّي وَنَصَحْتُ لَكُمْ ولكن لا لَا الناصحين النَّاصِحِينَ وَلُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ أَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ أَحَدٍ من العالمين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 أَأَن يَأْتِيَهُم بَأْسُنَا ذُحًى وَهُم يَلْعَبُونَ أَفَأَمِنُوا مَكْرَ اللَّهِ فَلَا يَأْمَنُ مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ أَوَلَمْ لم يهدي للذين يرسون الْأَرْضَ مِنْ من بعد أهلها ألو نشاء وأصبناهم من ذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون تلك القرآن قصوا عليك من أمبائها ولقد جاءتهم رسولهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذالك يطبع الله على قلوب الكافرين. وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين ثم بعثنا من بعدهم موسى إلى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 رب موسى وهارون قال فدعوا من تؤمن به قبل أن أذن لكم إن هذا مكر مكرتموه في المدينة في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون لا أقطع النّيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لا أصلب أجمعين قالوا إن إلى ربنا منقلبون وما تنقم منا إلا أن منا بآيات ربنا لما جاءتنا ربنا فأفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين وقال الملأ من قوم فرعون أتذروا موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذركوا آلهتك قال سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون قال موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يرثها من يشاء من عباده ونعاقبة للمتقين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 رهم لا يعلمون وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل وزغفاة عودما آياتا مفصلا فاستكبروا فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين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 واكتب لَنَا في هذه الدنيا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ قال عذابي أُصِيبُ به من اشاء وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كل شيء فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ الذين وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ والذين بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي عندهم في يأمرهم عن الطيبات عليهم الخبائث هم اصلاه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 فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ وَإِذَا أَذَنَّ رَبُّكَ لَمْ يَبْعَثْ عَلَيْهِمْ إِلَّا يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَنْ يَسُومُهُمْ سُوءَ الْعَذَابِ إِنَّ رَبَّكَ لَسَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ وَقَطَعْنَا هُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا مِنْهُمْ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيَّآتِ عَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ ويقولون سيغفر لنا وإن يَأْتِهِمْ عرز مثله يأخذوه أَلَمْ يأخذ عَلَيْهِمْ ميثاق الكتاب أَلَّا يَقُولُوا عَلَى على الله إلا الْحَقَّ الحق مَا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقونا فلا تعقلون والذين يمسكون بالكتاب واقاموا الصلاة إنا لا نزي أجر المسلحين وإذ نتقن الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما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 أفتهنكنا بما فعل المبطنون وكذلك أن نفصل الآيات ولعلهم يرجعون وكذلك أن نفصل الآيات ولعلهم يرجعون واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فأنسلخ منها فأتبعوا الشيطان فكان من الغابين ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه. واتبع هواه فمثله كَمَثَلِ الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وأنفسهم كانوا كَانُوا من مَن الله فهو فَهُوَ الْمَهْتَدِي وَمَن يُضْلِلْ هم هُمُ الْخَاسِرُونَ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَّا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَّا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَّا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَلَأَنعَامٍ بَلْ هُمْ أَضَلُّ هم هُمُ الْغَافِلُونَ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى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 فَلَمَّا آتَاهُ مُصَالِحًا جَعَلَ لَهُ شُرَكَاءَ فِيمَا آتَاهُهُ فتعالى اللَّهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ أَيُشْرِكُونَ أي مَا لَا يَخْلُقُ شَيْئًا وَهُمْ وهم وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَمَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدْعُوتُمُهُمْ وَهُمْ صَامِتُونَ إِنَّ الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ عِبَادٌ أَمْثَالُكُمْ فَادْعُوهُمْ فَلْيَسْتَجِيبُوا لَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ أَلَهُمْ أَرْجُلٌ يبطشون بها أم لهم أعين يبصرون بها أم لهم آذان يسمعون بها قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنزرون إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينزرون إليك وهم لا يبصرون خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض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 وَلَمَنْ نُومِهِ ولا وَلَا من مِنَ الْغَافِلِينَ إِنَّ الَّذِينَ ربك رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنِ عِبَادَتِهِ وَيُسَبِّحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ